بوك تو أرمجتا أوري اثناني وأربعون اثنان وأربعون كالاكيز داتوالي ريبا زيارة بازار كويرا هل يفتح السوق ايام الاحد؟ <سؤال> هل يفتح السوق <المعرض> ايام الاحد؟ خيا <سؤال> هل يفتح المعرض ايام الاثنين؟ هل يفتح المعرض ايام الاثنين؟ خيا قاموفينا هل <سؤال> يفتح المعرض ايام الثلاثاء؟ هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ خيا زووباركي 4 شباطوبيت هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء؟ هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء؟ خيا موزهومي 5 شباطوبيت هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ غيا غاليريا باراسكيبيد هل يفتحو الجالري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجالري ايام الجمعه؟ فوتوس غادا هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ شيس هل ينبغي دفع رسم دخول هل يجب دفع رسم دخول راغيرس <تصفيق> شيسوا كم يكلف رسم الدخول كم يكلف رسم الدخول اريس هل يوجد تخفيض للمجموعات <تصفيق> هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض للطلبة؟ هل يوجد تخفيض للطلاب؟ <China> ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ إس شينوبا كم عمر هذا المبنى؟ عمر هذا المبنى؟ إس شينوبا من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ مي أركيتيكتورا أنا مهتم بالهندسة المعمارية أنا مهتم بالهندسة المعمارية ما اينتيريسس أنا مهتم بالفن أنا مهتم بالفن ما اينتيريسس أنا مهتم بالرسم أنا مهتم بالرسم